kubeligukum risalat rabbi võan lakum نَاصِحٌ ämin aua ajibtum an jääkum zikrun min rabikum ala rajul minnkum multimis see on k pec lõpe لِسُون قَالُوا إِنَّا لَنَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَ بما إِنَّ بِمَا تَعِيدُونَ لَإِنْ كُنْتُمْ مُصَادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ انْتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ ٱلسَّمَآءِ فَمَآ أَنْتُم بِـمُؤْمِنِينَ وَأَذَآؤُكُمْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ فَأَنْتَ نُورٌ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا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 هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ فَعَلْتُمْ أذ ك عن